من مصحف منه وصلنا من تسليم كثيره اما بعضه هذا الله عليه وسلم رب العالمين اكرام الرحماء عالم عاش سباب من الله قبل الصلاه وما في ايمان من جنس و خطبه الجمعه قبل الصلاه وخطبه الاحد بعد الصلاه وخطبه الجمعه واجب لازم واجب لازم لا تصح الصلاه بدون خطبه واذا تعذر الخطبه فان الناس يصلون رهبا و يصلون قال وحدثنا عبيد الله وحمر طواليري أبو كامر الجحذري قضير مرسيح قال جميعا عن حالب قال أبو كامر حدثنا خالب بن حالب قال حدثنا عبيد الله عن عن ابن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قاطمنا ثم يجلس ثم يطومه قال كما لا يفعلون اليوم إذا نسلنا أن يقوم خطيب طائم إلا, إلا إذا عبروا عظم فلا بس إن صلى قاعدة لمرض أو عجز في الزمان فليكون خطيب للا بلاي لسلطة على قريب ليل فلا بس فرض أن الخطيب تعمّد أن يخطب جاليساً للوفاة العرقية الخطبة صحيحة الخطبة صحيحة ومجزئة لكن السنة أن يخطب طائماً يفضل إليها ويضرحوك طائماً ثم عند الله يطير من الدرد ومن التجار الله الخير ورازقين قال وحدثنا يحيى ابن يحيى التنميم الناس أبو زكريم وحسن ابن الربيع أبو بكله من أبيه شيئاً قال ليعلي أخوانا قال الآخراني حدثنا أبو أحرص سلام بن سليح عن سماك وابن حق عن جابر بن سمر قال كانت للنبي عليه السلام خصفة تالي يجلس بين أبو الله يقرأ القرآن ويلكر الناس إذن هذا مستوطة في القرآن فيها طريقة, طريقة معظمة فيها تنفير الناس فيها تنفير الناس هذا هو ذكر الوفان فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع الخطوة أن يجلسوا بينهم جلسة الاستراحة الاستراحة وليس بالجلسة الطويلة معنا نميشة سيسيرا ثم يواصف قال وحددنا يحيى بن يحيى قال أخوانه حيثا عن سماك قال عنباء من جافر بن سمو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقضوا قائما ثم يجلسه ثم يكونوا قائما فمن نباك أنه يخطو جانسا فقد كذبا قلنا يا أخوة لو أن الخطيب عادرا عن القيام الخطر جالس الخطوة موسيعة أو طيب، إذا كان معظوراً فنببغر إنببغر إذا كان معظوراً طيب قال هوم يروم بأطلوب طائباً فمن نتبعك أنه يطلوب جارساً فقد كذا فقد والله صلى الله عليه المعظم أكثر من ألفين صلى الله عليه وسلم كم بلاماً فرعنا؟ كبلاً كبلاً كبلاً كبلاً؟ كبلاً؟ أبو الحسن كم حديثة لأخوة طيب؟ حديث حديث من ومن؟ عمر زبا بن يسر حديث عمر ضد الله وحنهما وحديث سياسة من يسر لما بالنبي أبيه في, في قوله تعالى وإذا رغت رتم أوله ونقضوا إلينا وطرقوا كالصاقمة فلحثتنا عظمان بن أبي شيء ما لكم يتب أبو الحسن وأخوه أبو باطل بن أبي سيما وإصحابه من إبراهيم ابن اللهوين إلهما عن جريب جريب عبد الحميد وضبه قال عطمان حدثنا جريب عن حصير بن عبد الرحمن عن سبيل بن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب طائما يوم ما الرجوم محمد كان قائمًا نحن فأراد الله ها كان يقيم قائمًا ها ان شاء الله كنا طيب طلب طلب كي مكان يقوموا كان قائمًا يوم الجمعة طائماً حال وأن الخبر واحد من الخبر كان أو الحال على كل حال هي حال أولى حال رأي لأنت ممكن أن تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يطب يوماً جمعة الجملة ولا مش مفيدة مفيد انتهي لهم عندما الحال يكون فضلا شيء زي هي طائماً فضلا ولذلك أعرضناها حال أحسن كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فهذا كنت أفضل استنعى في المبطأ يعمل لكن عشان الفضل هذا عرمح طيب فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا إن عشر رجلا فأنزلت آله الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو له ونفضوا إلي وتركوك قائما وقائما في الآية حال في الحديث حال كل آيام وضعهم يحال ماذا؟ لا تقلق عنها قال وحددنا عبد بن أبي الشيبان عبد الله عبد محمد قال عبد الله عن حصين وابن عبد الرحمن في أهل الإسنادي قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغطب ولم يقول قاتما فرحدتنا رفعت الله الواسطين فرحدتنا خالد يعني الطحان خالد بن عبد الله الطحان وكمنا تصطفهم قوة كنا بقى عن الكمال نحمد قلب باع نفسهم لله المرضين باع نفس المرضين لله قالوا كيف لذلك؟ قالوا وزن نفسه مرتين بفضة وزن فضة وتصدق بهذا الوزن مرتين يعني مرة يطلع 50 تيل ويتصدق 50 تيل مرة, مرة يطلع 60 سبعين مهم تصدق وزن فضة نفسه من النار يقول باع نفسه من الله مرتين تصور كذلك مرتين يعيز يأكد الأمر كفاني طب من من منا الدوطن لو تصدفت ها؟ ومع ألف مليان منهم ألف إلى ألفين أي حب ماذا تنقص بي أمية خمسين ها؟ يقول خير لا رجل بدل نفسه لنا مرة طيبة خلد عبد الله رحام قال عن فصير وابن عبد الرحمن عن سالم واب سكيان من أبو سكيان؟ دعاء الله خنوه محمد محمد بن عليم يلا يا ربه بن عليم ربك من الدروس فطرفه هذا الرجل هو طلحب منافع أبو صفيان عنجاب يو طلحب منافع معكم الغريب أو كرة العين أنا معكم كرة عين أستاذ ما تطلط العين أستاذ؟ الله نور المسجد يعني قال تجب صحبته مصاحب الخير كله صالح يعني مفهوم طيب اسمه بقى فطر من الله قال الحمد لله كعج معروف منها. او اسمه العنجان فطر من الله لو معنى تقرير الان كل الذي ذكر ترجمه كامله او تهذيب تهذيب نجد عن جانب ابن عبد الله أو أبو عبد الله محرار. سنة بن عمر بن عمر قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فقال من قال فخرج النسولين فلم يبق إلا إثنى عشر رجل أنفيهم قال فأنزل الله وإذا رأت جارة أولى وأن نفضوا إليها ودركوا فقائمة إلى آخر الألعين. قال وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أقضرنا أشيك عن أبي سفيان وسلم بن أبي الجعب عن جابر بن عبد الله قال بيناء النبي بيناء اسمها بينما خففة منهم أو حففة منهم تخفيفة وإلا اسمها ضرق بينما ضرق زمان بيناء النبي عليه الصلاة والسلام قريب اليوم الزنوات انطلبك عير الى المنين فتد رأس عرسوله صلى الله عليه السلام حتى لم يبقى بين إلا إثن رجل فيهم الوكر وعين وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رمت زارة أولى وينفضوا إليها فترتم كطاقمها قال وحدثنا محمد بن المثنى بن قال حدثنا محمد بن, بن جعح قال حدثنا الشعب ابن الحجاج ابن الولد العقل عن منصور ابن من المعدم عن عمر ابن مطلع الجمال المرسط عن أبي عبين عن كعم المعجرة قال دخل مسجدات وعبد الرحمن بن ابن, ابن, ابن أم الحج يصل مقاعدة شك هذا وقع في هيجة جولة بن يمية قال انظروا إلى هذا الخبيب يصل مقاعدة طال الله تعالى وعيذ الله من زلات اولاه من الخطو الي وتركك طاهر هش كان يتدبرن القران انا استدل بناء مباشره ها هذا كان نوعه الصحابي الجليل راى الرجل هذا جلس من ارس ظل سيدنا بكر كان باظمه ولا حاجه فلان نحو هذا فطال انظر الى هذا الشاب يجثو قاعدا قال الله تعالى وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أو نَوَاً بِفَضْلُّ إِلَيَّ وَتَرَفُوْكَ طَابِينَا كم باباً لأغوى قرأنا؟ أغوى سلاش باب الباب الأغوى شخص ماينك؟ أغوى أغوى أغوى وما فيه من, من الجلسة طيب. بخير بخباء اخباطي دهي بعد الصراط وصوا ان بعيد قطتين ها طب قولوا المقصود من هذا الباب ايه بكتب كان اذا خطب خطب قائما تاكيد على هذا الامر ولا نفس المعنى بالضبط ذكر في باب القطب بس مقصود الباب الاول تحت بياناً من القفلتين قبل الصلاة ما يكون محصل طيب الباب الثاني بدأت تأكيد أنه كان يفتره طائماً هذا فضل جالسة يفعنكر عليه من تابر بن عوزة صحابي الجنة فأطلط من ترك من ذلك يوم معه قالوا حتى علي القلوان قال حتى تنا من أبو التوبة؟ تواهروا ها ايش هو توغان ابو طلحه سليمان بن ربيعه ابو ربيع من سليمان الحلبي ابو طلحه طيب يقول بو توفيقكم حدثنا معاويه بن سلام عن زيد يعني اخاه زيد بن سلام انه سمع ابا سلام على حدثاً حكم ابن ميناء أن عبد الله بن عمر وابا قبير حدثاً أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوالب المريء والمنبر كم درجة؟ ثلاث درجة الدرجة الثالثة يجلس عليه نبي عليه السلام يجلس عليه نجاع السلام معلم؟ هو يقوم على الثانية ويجلس على قال يقول ان ربكم يقول على عواد المنبر طيب لينتهي الاقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قرن ثم لا من الغاصبين عسى الله جلت باغي قال حدثنا حسن بن المبيع وأبو بكر بن أبي سيدة قال حدثنا أبو أحرس صلى الله عليه عن سماك عن جابر بن سمم قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاة قصدا يعني معتدلا وخطبته قصدا معتدلا قصدا قال حدثنا أبو بكر بن أبي سيدة وابن نميل قال حدثنا محمد بن فلا حدثنا زكرياء قال حدثنا سماك بن حر عن جابر بن صمر قال كنت أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاوات فكانت صلاة قصدا وصطنته قصدا قال في والد أبي بكر زكرياء عن سماك قال لو حدثني محمد بن المتن أو موسى العزي وقل بالسفن فلا حدثنا عبد الوهاد بن عبد المجيء عن زعبر بن محمد عن أبي عجامل بن عبد الله قد كان الله مرت عناه على صوته استدر ربه حتى كأنه مؤذر جيسي يقول صفحكم ومستاك الإنسان قد قال يقترب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوصاف في هذه الهيئة إلا أن يكون هذا بارك ربكم يشغلوا عن صوت الخلطة عن موضوع الخلطة و على الذين لا يحسن أن يكن الخلطة فتطع صوته تظهر حباله حجرة فلا يستطيع حجر أن يكنه فلا يشكه على قصة فلا يشكه على قصة وربما يريد أن يدفع صوته فينسى تواعي لنفسه فيدفع المفعول وأنسق الفاعل فترتبك وترتج على الخطب فالمسألة يعني إذا استطعت أن تطلب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بقدر ما يتأكل من المسألة لا تفوّد عن مفسك مصارف أخرى هي أهمة هي أهم في الخطبة وموضوعها فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل هذا لا يقوم بالشيء فإنه يحى إليه عليه, عليه الصلاة والسلام يحالاه و الخطبه يحسنون و يتقنونها اما بعضهم ادارات لا يرفع الصوت فانما من شيء حاجته بامور اخرى عن امور اخرى يذهب عليه تماما ولا يستقيم الموضوع وهذا يا سبب هذا الايه اننا قدسنا مجدي الخطبه يعني لا لا مصطنين لا حق اتقان وانما الخطبه هذه بالميراث والذمه والميراث ممكن لو واحد قاعد سنه الخطبه سنتين ما يخطبش ياثر عليه على, على الاداء على الصوت زي ما انا بغني زي بصحه زي زي ما انا بغني بدل ما انا ما شاهد عليك انا لو وقتنا كله الله والله بدل سبعه اني الشيء اقول لك مثال يلا بسم الله قام يقول صلحها ومسك بقول بعت انا واستعك على شوف شوف المسافه بين هذه وهذه قطعه صغيره عين المسافه شي كل يوم يا ولد عشان كل ده يوم يوم وانتظر ما قدمك للها قوموا يا ايها الغافلون كلكم لك حتى تكون مساغاه وما اعرفش ايه دي ولا عايز عاد وقولوا ما فيش طب الحديث ده انا عايزه جداني امين عايز بالمال ده اللي بيصرف ما فيش خالص شغل شغل كبير في السرعه هو عامل ويقول أما بعد كلمة أما بعد سنة مؤكسة فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدى أولى محمده صلى الله عليه وسلم أشرى الأمور مهدداتها وكل بدعة ضلالة وما قل أنا أولى من مؤمن من نفس من ترك ماذا فليأت ومن ترك دينا أرضيا فإليه قالوا حدثنا عبد ابن هميد عبد أبو محمد الكشفين صاحب المنتخب قالوا حدثنا خالد ابن مخلق القطواني القطواني نسمة لا إنما هي بطن وليست نسمة قالوا حدثنا سريمان ابن بلاه قالوا حدثنا إيجا عبد محمد عن أبيها أهل المجن قال سمات جابر ابن عبد الله يقول كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يحمد الله عليه ثم أنا يقول على إذن ذلك وقد على صوته ثم صاغ صوت الحديث بمثله فلو حدثنا أبوك أبوك أبوكي فلو حدثنا أبوكي هو ابن إيه ابن الجرح سفيان كان من عباكي الخوفة وزهباتي مع ذلك كان قال له رجل أنت عابد أن كنت أسئلها كده قال لفرحي بالإسلام لفرحي بالإسلام غير وقعت ابن عمر غير وقعت ابن عمر غير وقعت ليس لخجم ابن عمر اسمه وقعت اسمه نافع نافع. نافع نافع نافع طيب عن سفيان من سفيان أفتاولي لأشك الله رجل إحنا دائما نقولنا إيه؟ إذا كان التالك في نصان مسلم سبيان الثالث في إسنان فهو تطوري كان الثالث فوقنا عياني بعد الآن مسلم يقول حدثني كلان شيخ ويجي بعض سبيان فوقنا عياني هنا بالإسنان أبا سبيان هو الثالث في الترطيب هنا أبو بارك من؟ سبيان هو الثوري سمتيان الثوري أما الذي يأتي في الدرجة الثانية ولكن أستاذ؟ ابن عيلي عن جعفر عن أبيه عن جابر وطاد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله وعزن عليه بما هو أهله ثم يقول من يهد الله فهو فلا مظلم ومن يرضن فلا نادي ألا. وخير الحديث كتاب الله ثم صدر الحديث من مثل حديث, حديث شطاطيني في نبرك ربيكم على خطبه الحاج صدقت ايما منى ايه عيش آه... مطوله شويه يقول حدثنا اسحاق ومحمد بن المثنى من محمد بن المثنى الموصلي ابو موسى الملقب بالزمل العاف قيل هما عن عبد الاعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الله وابوه النمان وعلى حدثنا جاول من دول ابن, دول إبن أبيه؟ جاول إبن أبيه؟ جاول إبن أبيه معرفتنا؟ عمر بن سعيد عن سعيد بن جوبي عن ابن عباسي أن ضماداً قدم مكة وكان من أسد الشنوء وكان يرطي من أبيه لكن يرطي إيه؟ بالطلاثة ما شعودها؟ ماذا بالقرآن؟ أنا يقول أنهم؟ الله طيب يقول لها فسمع سفهاء من المكة يقولون إذا محمد المدنون فقال لو أني صأيت هذا الرجل فتعل الله يشفي على يديك, يديك. قالوا هذا قيام فقال يا محمد إني أرقي من هذا يديك وَإِنَّ الله يَشْفِيْ عَلَى يَنِي مَنْ شَأْهِ فَهَلْ لَكَ هذا بالكلمة ليس بالكلمة ليس هو على القفل يقول فَهَلْ لَكَ فَقَالَ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَسَلَّمْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ فهم المجنونة يقول إن الحمد لله يقول إن الحمد لله إِنَّ جِبْحَطَّ وَفِيْنَهُ الحمد مصدره الحمد كله لله جميعاً معاً إن الحمد لله نحمد ونستعيني رب داو يقوله هذا يعني غايف العبد من يهم الله فلا مضرباً ومن يوضح فلا هادئاً واشهد أن لا إله إلا الله ورحد ولا سبيكنا وأنه محمداً عبدوله ووصوله فلا مبعب قال له وقال أعد علي كلماتك قال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليك وصوله وصوله ثلاثة مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول الصحراء وقول الشعراء فما سمعت بقفة كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر يعني في البلاغة طيب البلاغة قال فقال هاتي يدك هاتي يدك هكذا مبايئك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومك مان الكبير قوما قال فبعف رسول الله صلى الله عليه وسلم سريئا فمروا بقوم فقال صاحب السرين للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا او اصبتم من هؤلاء السيد فقال رجل من القوم اصبتم منهم من طيب هل اصبتم من هؤلاء السيد قال رجل من القوم اصبتم من اصبتم منهم من طار فقال ربهم فان هؤلاء قوم ظمامت اخذنا منهم معود كده كان بالذات من نسل فين قال ربهم فانه لا قوم ظمامت لهم ايه ذمه الله نور اشتمه اسكوستر ها نور اشتمه مسلم صاحبك منين حضرتك اسد الرحمن من نسيل صحابه الفقه نور نسيل صحابه في شغله خلاف بن يونس طلع عندنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن عن أمي عن واصل ابن حيان قال قال أبوائل خطبنا عمار فأوجز وعب فلما نزل قل يا أبو يا أخو الله كنية عمار أبو يا أبل لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت فنافست يعني طولت شوية شوهنا بن طول الأمي طولت شوفت الصحابة الزليل قلوبة الخفلة لو طولت شوية لحد يطلق الأنبياء يتقل نادر فلو كنت لم تنفستها فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إن أطول صلاة الردي ما إن من, من فقه يعني علامة وأمارة أكيد على فقه فأطي الصلاة وَأَقْصِرُ لِلْخُطْبَةَ وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْرَانَ بلَبَ حصاها قد تكون سبب ليدات الناس وقد تكون سبب لغوات الناس مع كم من واحد لبط في الضلار والشرف يضل نفسك أي مرضى أنا أتلم أن لو كانت مثلا ربع ساعة في كل صلاة نسا ساعة ليس هذا الوقص مثل خطبة ساعة تكون الصلاة ساعتين ليس هذا هو المقصد هذا امر النسبي امر النسبي برك الله فيك الخطبة بالنسبة للخطبة والصلاة بالنسبة للصلاة معنا يا إخوان مش تعمل بقى صلاة... خطبة ساعة وبعدين تيجي عند الصلاة تنقنها نطرة تمام فرص غط مينة فيها ولا خشعة فيها ها؟ ابتعد فيها ابتعد فيها مش معناها ان مساله نسبه تناسب 1 الى 2 1 الى 4 مساله المقصود الايه طوارق ده التقوى النصوص اثرت في المدرسه وفي نقطه الكبعه اصل كانت شويه ان الكلاشا لقره الالعق كتبتها كفاش ال ايمان ال... اللي... الله وبركاته لكن هي متفنده في, في, في, في النصوص والروايات نعم؟ يعني قضاء الحاجة تطبيق قضاء الحاجة هذه الشيخ الأنباني رحمه الله جماعة في اشترى جلس المستقبل وذكر في موضع عقل من هذه الثلاثة عياد معنا يقول وليس تقصى بإيه؟ يعطل النكاح إما يتقال في الخطب ومحاضرات عطل النكاح في غير هذه المناسبة أيضا فقلها عند الحاجة ففيها بركة عظيمة فيها حيال السنة على قال ورددنا وفكر بن أبي ومحمد بن عبد الله بن رمي قال ورددنا وفيع ماذا عندناك وفيع الليل عن سوفيان لا اتتواه وقوفي عن كوفي وقوفي عن عبد العزيز بن ايه رفاية عن كبير ابن طامة عن علي بن حد أن ربما تضر الجميع رسول السلام فقال من الله ورسول الله فقد رشد ومن يعصي ما فقد الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسال خطيم أنت قلوا من يعصى الله ورسوله قال ابن نبيب فقد رغوا معنا يا أخوان الآن نرى كبسي سيوان جدنا يقول أن رسول الله قضى من عليه السلام وإن نبي عليه السلام فقال ما لفعله رسول الله قضى رسوله ومن يعصيه ما فقال إيه تغور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس الخطيب من أجل كلمة هم ومن يعصيه ما جمع بين الطبيلين ولم يفرط بينه وكان الأحسن أن يقولوا من يعصوا له ورسوله كما هو رصه القرآن التنزيل هذه مسألة أيضاً ضركوا فيكم الجمع بين الضميرين يشعل بالمساواة معنى وهذا خطر وليس بالبلد أيضاً تحتاج إيه؟ إلى تفصيل الضمار تفصيل الضمار عدم جمعين وإن نحن عندنا في الأحاديث وضع ثلاثة كنا فيه وجد فيه نحلة وثيمانة يقول نضاء ورسوله حرب إليه مما سواء هما سواء هما جمع بيننا ضميرين هذا ليس موضع خطبة هذا موضع إخبار إنما الخطبة غير الإخبار عند خطبة فيها احيشان تنشي إنما الإخبار مجرد الحديث إنها بالسليل عبر السن لكن هناك خطبة لك يكره هذا قال حدثنا القتيبة بن مسعيد ومبكر بن أبي سيد وإسحاق الحنضري إسحاق بن الله جميعا عن ابن عييم قال قتيبة حدثنا ستيان عن عمر طبعا سبين هذا هو ابن عييم قال عمر هو ابن دماء سمع طاع يخبر عن صفوان ابن عام عن أبيه أنه سمع الأبي عليه الصلاة والسلام يطرع على المنبرين وَنَادَوْ يَا مَا لِكُمْ يعني لما كان يأخذ بالنبيه ويرجّر به صلى الله عليه وسلم ذاته وَنَادَوْ يَا مَا لِكُمْ قال إنكم ما كنتم من آية قال وحدّذنا عبد الله بن عبد الرحمن دارين على الشكل بخاري قلنا ومن مشاكل طبقنا مسلم وقلنا لما, لما بلد دعيه المخاري قبل بخارية حتى يعني شقع نصر قال إن تبقى تفجع من أحبة كله وفناء نفسك لا أبى لك أمزع إن تبقى تفجع من أحبة كله قال أخبرني يحيى بن حسان قال حدثنا سبيمان بن بلال. عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت عمرة قال أخذت قاف والقرآن أنهي من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبذ في كل جمعة صحيح لو فعل هذا الخطير في بعض الأحيان فإنه يحيي سنة سنة الدمية عليه الصلاة والسلام قالوا حتى ثني عبدالطه قال ابن وهب عبدالله عبدالله عبد عن يحيى ابن ايو عن يحيى ابن السعيد عن عمره عن نقل عمره بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها لمزة حديث سليمان ابن بيبان قالوا حدد للمحمد ببشا قالوا حدد للمحمد بن شعف موقف بوندر قالوا حدد للمحمد بن شعف عن قبيل عن عبد الله بن محمد المطعن بن عن بنت حارثة ابن الرحمن قال ما حفظ قطر لإلا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر مبيعك وكان تنورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد التنور آلة الخمس يخبز فيه معناك أعلى وضيء وأسفل وازم أعلى وضيء وأسفل وازم قال: وخصره على الخطوتين. <تصفيق> لا هي هنا بتتبلوتي لربك بتتبلوتي لربك بتتبلوتي النبي عليه الصلاه على الخطوتين يقول وحدد الامر الله امر بمن؟ امر بمحمد النار قال حتدنا عبد الله بن قال حتدنا أمين محمد بن إسحار قال حتدنا عبد الله بلا يبكر بن محمد ابن عبد الله بن حزن انصار عن يحيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار عن أمي شامل من حالد بن عمار قالت فقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أفضل قال والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صدق الله سلامت روها كل يوم جمعة على المنبر إلى خطب الناس قال وحتفنا لأوبا فرنا بشيء قال حتفنا عبد الله بن كريس عن حصين عن عمارة من قال رأى بشيء بن مروان على المنبر رافعا يده وقال طلبح الله آتين يدي لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على ان يقول بيده هكذا في دعاء دعاء خطيب الخطبه اكل يشير بالسبابه الى السماء واشار اصبره المسبحه اذا لا يرفع ولا الماموم المستمع يرفع يد المأموم يؤمن لا بس لكن في نفسه حاجة في سره لا يجهر هو الشعب حكى يعني مش يعني جاهر يعني عشان جاهر فاذا بتقول شبلها جاهر لا جاهر لا منهما سيرم لا بس وقوله على النبي على ولو عطس واحد ما تشمله مش شرط حمد الله هو يعمل برضه اسمه عشان ياخد الحكم على اشياء لا في السر ونعرف وين برضه ها الحمد لله لا هتشوف وهو غلط لو غلط احنا الدعاء اللهم لا لو عامل كده في الاستخاره لو فعلنا كده كده بدعاء غير الاستقاء وليس بالخطبه الخطبه يبقى ربنا يقول الثلاث طلبات ثلاث مقامات الاستسقاء يعني يبدو حتى يبدو يبدو يظهر الميت اما بالخطبه فالخطب شرط الخطب فاد برفع الاذان الشغاله استغفر أضح لك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا أشرب إسرائيين المسكين قال حدثنا قضيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عواني عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت الإسرى بن مروان يوم الجنوعة يرفع يديهم فقال عمار بن رؤيت فذكر نحوه قال هذا نحية والجمام ويقف قبول إنه في الدعاء بالتطوير وجواه هل الخضج لا توصل يدعو ولا يطيل يدعو ولا يدعو ويدعو بجوامع الدعاء دعا يدعو بجوامع كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جوامعا من الدعاء أجمع وبالمغطور لو تمسك بالمغطور خير و وكان يعلمه الله وقال عيما عمارة بن رعيبه فذكر المخبر لو صحيح الجوامع قال حدثنا ابو الوفاء الصلاه و خديبه بن مسعين قال حدثنا حماد وابن زيد عمرو بن لقار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي عليه الصلاه والسلام يخطب يوم الجمعه اجزاء رجل فضل لو النبي عليه الصلاه والسلام صل يا فلان قال لا، قال كن أربع فقال أحدثنا وردنا أبي شايف وعفور عن ابن عليك عن أيوه، عن عمر، عن جابي، عن نبيته عليه الصلاة والسلام كما قال من مات ولم يقدر تعدين قال أحدثنا ختيبة بن سعيد وإسحاقه بن إلغاية قال ختيبة أحدثنا وطال إسحاق أخبرنا سبيانا عن عمر سمع جابي بن عبد الله وقل دخل رجل إلى المسك دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة صليت قال صليت قال لا قال قم فاصلوا يالله اعطي وفي رواية الكتابة قال صلوا يالله اعطي معنون ان هذه تحيط المسجد وهي مؤكدة فلا تترك والخطيب حتى بعض الناس يدخل ويدمس حتى اذا جلس الخطيب الاستراحة قام يصلي ركعتين قال الرغز ليس من السنة مخالق السنة الصواب تطلق قبل أن تجلس يصلي ركعتين خلقنا أنك دخل والمؤذن يؤذن هل ترد أداء ولا تشتغل الصلاة أحسن الأحسن تشتغل الصلاة ركعتين السنة حتى تنهي مع المؤذن مثلا استمع بك استمع بول. لا تنتظر حتى ينتهي المعذن من الأذان فإذا بدأ الخطيب تقوم أن تتصلي أو تصلى وتعطيه أن تشغل ليس من السنة كما لما السنة أول ما تبتلئ وتحيي في ثم تلقي نزل الخطيب على المنبر في في الراجعة الثاني الخطيب ليس على المنبر لا تصلي ولا فأس لو طورك معنى يقول ها ايش هنا قومه وصلوا من من كانوا قاعدين و في الوالد طيب الله صدره رحمه الله في الاحاديث في رواه و قال الحسن قالوا حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حليم قال ابن رافع حدثنا عبد القظار قال قرنه ابن جرير قال قرنه عمرو بن دينار انه سمع عليه رحمه الله يقول جاء رجل والنبي عليه الصلاه والسلام على منبره يوم الجمعة يأخذوا وقال له أبقر أركع فأركعتين قال لنا فقال أركع قال أحددنا محمد بن بشار بندر قال أحددنا محمد بن زعفر قال أحددنا عن عمر قال سمعت إلى أبي ربنا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ وقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة قد خرج فليصلوا وقال قال أحددنا نأخذ إباد بن سعيد قال أحددنا نأليه فقالوا عندنا محمد بن روحي قال أرمي ليكي عن زباين ما سواء زباين محمد بن المسلم بالتدرس الفاتيه المكيه هو هو في زباين المكيه عن جاء أنه قال جاء سليك الأطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مباركة وقعد سليكم قابل أن يصدري فقال لهم بي عليه الصلاة ركعت ركعتين قال لها قال قموا واركعوا قالوا حدثنا إسحاكم من الله بن خشر كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشر أخبرنا عيسى عن أعمسك عن أبي سفيان عن جابل أبو سفيان طرح من الله عن جابل بن عبد الله قال جاء سليكم الغطفاني يوم الجمعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبوه فجلس له يا سريم قم قارك عرقاتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطبوه قم يارك عرقاتين وليتجوز فيهما باب حديث التعليم يعني هل يجوز أم لا هل يجوز من الخطيب يتكلم مع الناس أو يعلم أحد من الناس حضرين عقب الباب من أجل هذا قال أحدثنا شيبان ابن فروغ قال أحدثنا سليمان ابن المغير قال أحدثنا حمير ابن الناب قال أبو رفاعة انتأيكو ابن النبي عليه الصلاة والسلام واختبه قال وقلت يا رسول الله رجل غليب جاء يسأل عن دين لديه المهدي قال أقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق خطغته حتى انتهى إلي فأتي يمترسيه حسكت قوائم حديداً قال وقعد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني بإمع الله الله ثم أتع قبطه فأتم أتع ما شاء الله إذا نزل معه وجلس على كرسين علم الرجل ثم والناس حضرون في السطور عادوا أتم قبطه بابهم لا يكرروا في صلاة الجمعة قال حدثنا عبد الله بن أسلم ابن قام قال حدثنا سليمان وابن بلاي عن جعف عن أبيه عن ابن أبيه رافع قال استخدف مروان أبا هريرة على المدينة خرج إلى مكة فصدت أنا أبا هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة طيب فقرأ بعد سورة الجمعة بالركعة في الآخرة جاء من أبقه إذا جاء جاء طيب إذا للآن ذلك ربيكم هيقرأ بما السبح اسمه ربك وهل أتاك في تقناش وهما سورة اليومعة طيب لم يقرأ بشيء من هذا الصلاة صحيح عمد صحيح هذا هو الأولى هو فكان يشط على الناس بهذا لا أستطرأ بأطلب منه أو مثل هذا بصر. قال وأدركت أبا هريرة حينا صار فقلت له إنك قرأت في كان عن علي بن أبي طالب يقرأ بيما بالكوفة فقال أبا هريرة إني سماك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بيما يوما بالمعافية قالوا عقدت معقوله ابن صاحبه و قلت له يا ابي سي لا تقتل كذا حاتم بن اسماعيل ح قال لك قديد قال حدثنا بازي عن ضروري الى عمان طاف عن ابينا الا و قال استخلف مروان هذا الرجل المسلم غير ان في روايه حاتم فطر و صلت يوم عاصم في السنده يقول ان قلت وفي الارتقاء الى جهات وفي روايه اخرى والروايه عبد العزيز يروي حديث سليمان الكبير قال هندس ما يحب يحب ابو زبير ليسوي ذميمي قال ابو بكر ما بشيء والاسحاء جميع عن جرير قال احيا قال ما عن ابراهيم بن محمد لذلك عن أبيه عن حبيب السابق قبل النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير فالكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع في العيدين وفي النموعات سبع اسمه بقنا وهل أتاك حبيب المضرشي قال وإذا اجتمع العيد والنمعة في يوم المعهد ويطلع بهما أيضاً في الصلاة وعلوم على اليوم اجتمع العيد في يوم المعهد فإن الناس لهم رخص لألا يجمعوا مصادر الأيد لألا يجمعوا ولكن بصدي بدل الجمعة ظهراً ولا يجب أن يصديها في المسجد معلم؟ وهذا الباب الرخص الباب الرخص طبعاً الجمهور يقولون بأنه يصلي الأيد على خذة والجمعة على حدث. هذا الجمهور لكن الصواب أنه من الرخص في يوم العيد اذا اجتمع العيد والجمعه فانه يلحظ لوضح ان يقضي الجمع ويصلي صلاه بدل التجميع كانه التجميع مشطره التجميع فيه مشطره وفي قيل في الظهار في انصار في اطال ففي هذا من التشتيت والله اعلم اريد اخر القول ده لا, لا يصلي بالجمعه ولا الظهر وانما يصلي العصر هذا القول ضعيف مهجوب هذا القول إيه؟ ضعيف ومهجوب فأنا يقول ضعيف يقول حدثنا وخطيبة ابن سعيد قال حدثنا المعوان عن إبراهيم ومحمد بن مانديسي من هذا الإسلام قالوا حدثنا عمره عن الله قال حدثنا سفيان قويين عن ضمن ربنا سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كذب الضحاف المطيس إلى النعمان بن بشير السامن وأيضا رجل أبراه وأن مدى اجتمع الأيض وجمع فيه واحد فيه طائفة من الناس يأخذوا نفسه الإمام في المسجد والمؤذن في المسجد لا تنقش المسجد الإمام نفسه الرادع لا تنقش المسجد فيه جوك لو ما حضر إلا أثنين ولا ثلاثة ولا أربع ولا طريق ولا كثير لابد أن يكون الإمام المسجد عام القرى والمؤذن هو جوه أبن وكل شيء لأنه ينقش المسجد فيه ترسل بعض الناس لكن أيضا المسجد في جمعة لا تُمجر الجمعة فيه ولا يُعطَل من الجمعة ولا يُعطَل أين؟ من الجمعة قال وحدثنا عمره عن ناطق قال حدثنا سبيان بن عليين عن دور بن عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك ابن قيس بن عمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة زوى صورة الجمعة وقال كم هكرا هل أداك يعني أداك حديد الراشر قال باب ما يقرأ في يوم الجمعة قال حددنا أولاك النبي سيد قال حددنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخول ابن راشد عن مسلم البطل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أقرأ في صلاة الجمعة ومن جمعة آلم الأفلام هم تنزيل استجده وهل أداء على الإنسان حين من تهد وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأقرأ في صلاة الجمعة, في صورة, الجمعة، في صورة الجمعة والمنافقين طب انتظر فترة الأفلام هم تنزيل طبعا فيها بداية خلق الإنسان وكيف المعادة والمشور والحساب معنى التفكير بخطه بذات خلق الانسان وما اعد للي جنة وما اعد للنار وانت بتفكر دي الله هل ادعى الانسان لنفس الامر فيها نفس المعاني طارق سوره الجمعه المنافقون الجمعه تفكير باحكام الجمعه صلاه الجمعه فضله الجمعه المنافقون بيها بيان أوصاف وخذال وسمات منابطين تحذير من صفاكر وخلالهم قال ح Locked Abs. Alf. و Venak قال حendedنا أبي قال حendedنا ابو فلية قال حendedنا وكيع منك照هم encant Talking reading قال وحدثنا محمد بنكشار قال حendedنا محمد ابن جعف قال覺ه هندك قال حبرته تعالى عن مخitime قولة بها الأ اسمد الناس بالصلاتين والثلاثين كما قال سفيان قال حدثني زهير بن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن الاعرض عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان في المجري يوم الموعد الافلاك مين نزيل السجد وقال اتى على الانسان قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابن عن ابراهيم بن شاء عن أبي عن أعرق عن نبي حرير النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في يوم من الجمعات بألف لأمين تنزيل في الرجعة الأولى وثانية أن أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فبقوا الصلاة بعد الجمعات هل حدثنا يا بن يحدي؟ متى عهدنا الدميم ليس أبوي أبو زكريا هل خالد بن عبد الله؟ عن سهيل هو قال النبي صلى الله عليه عن ابيه كان سمع عن النبي وريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليهم الجمعه فليصلي بعده اربعه قال حدثنا ابو بكر بن الشيبا عمر النار قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن سهيل عن النبي عن ابي وريرة. قال قال الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعه فصليوا زاد عمرو في روايه قال ابن جريج قال اسمع ان شيء فصلي ركعتين في المسجد بركعتين اذا رجعت انت بخير اما تصلي ركعتين وعما تصلي اربع ركعات لا باس اما تصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت لا باس اما تصلي اربع ركعات بعد بعد الصلاه في المسجد وركعتين في البيت لا باس كل هذه وقال فيها سنة. لا حرج فيها أردت أن تكتصل على ركعتين وفنتين بعد الصلاة لا بأس كل هذا جائز قال وحدثني زهير بن حر قال حدثني يا جريف قال وحدثنا عمر الأنطر أبو قريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو عن سوفيان قناهم عن سهير بن حربي عن نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منه مصليا بعد الجمعة فتصلي أربعاً وليس بالحديث الجليل للمؤمن قال لو حددنا يحيى بن يحيى أو المحمد النور قال احقرنا البيت قال لو حددنا قال حددنا بيتي عن نازع عن عبد الله جاء كان إلى صلى الجنعة وعزه مصارفا فسجد السجدين ببيتي وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أولادي قال لو يحيى بن يحيى قال قلت على ما عن نازع عن عبد الله بن عمر إنه وصل وصل على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي بعد الجمعة حتى ينصر فيصلي الركعتين في بيتين قال يهيأ أبو مني تركه فيصلي أبو البكة قال حدثنا أبو بكر ابن أبي سيد وزويب بن حر وابن عمير قال زويب حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا عمر عمر عمر عن زهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتني قال حدثنا وفرنا بشيء قال حدثنا الظنف عن ابن جريم قال أخبرنا صدرني عمر بن أعطاع عن أبي الخرار أن نجع من جبير أجساء من أخطي من نمع يسأل عن الشيء ونعلم منه مع ويقف الصلاة وقال نعم صليت مع الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام كنت في مقام فصليته فلما دخل أرسل إليه لا تعبت لي فعل فعلت إذا صليت بمع فلا تصلها تصليها بصلاة حتى فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أن تخرجها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة أو لا توصل صلاة بالصلاة حتى نتكلم أولا يعني جلال سلم في ما تقومش تجيب ركعتين مباشرة افسر بينها هذه الفريضة والسنة افسر بكدان افسر للأسعير افسر بين بقلأ وتحول معنا؟ لا تصل هذه الهاتف إن هذا من الأخطاء قالوا حدثنا هاروح ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جراهيم أخبرني عمر ابن عطاء أن نافع ابن جبير أرسله إلى السلام يزير من اخت نمر وصاغت حديثا من ذلك غير ان ابطال لما يسلم في مقامات ولم يذكر الايمان اي دهيره والحمد من احكام صلاه الجمعه وليها ان صلاه صلاه العيد صلاه ما له واحكام صلاه العيديه فسبح سبح الله تعالى ان يتفضل منكم صلاه الاحد وان فجعلنا ممن يستمعون القولة في الترعون على سلطانة الله وحمده شبه الله إلهي فأنت أستهدف وكله